وَأَفُ بِعَهدِ أُ فِ بِعَهذِكُم وَإَِّّ يَفَرهَبُ وَآمِنُوا بِمَاأَن زَلْلتُ مُصَدِّ قَلِّمَا مَعَكُم وَلَا تَكُنُ أَوْ وَلَ كَافِرِب بِ وَلَا تَشْتَرُ قاليه لو وايا فتقوا ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون واقيموا الصلاه واتوا الزكاه واركعوا مع الركعين اَت نُورُونَ النَّاسَ بِالْبِذْوَة وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَاب أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاة وَإِن هَالِكَةٌ كَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْقَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ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 ولا يقابل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون